يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ رَبُّهَا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِلَّا تَابَ Allah طفى آدم ونوحا وآل إبراجيم وآل عمران للعالمين ذرية وَاللَّهُ سَمِيعُ النَّارِ إِذْ قَالَنَا إِنْ مَا أَتَيْنَا رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَنْ كِفَ انت اميرنا لي فلم مَا نُغَاهَ لَمْ بِمَا وَقَعَ وَلَنْ تَنزَلَ كَأَنَّكَ الْأُنثَى إِنْ بِسَمَّيْتُهَا فَأَنْتَ كَمْ بَلَغَ بُغَاذِ قَوْلٍ حَسَنٍ وَأَنْ بَثَّنَ حَسَنًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا